ودعنا من بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرته وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين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 قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرض منكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ان ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلهَةً إِيَّارِدٍ الرَّحْمَانُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِ شَفَعَةٍ شَيْأٌ وَلَا يُنْكِذُ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ الَّذينَ مُحَذَّرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيَّتَةُ أَحْيَينَهَا وَأَخْرَجْنَ مِنْهَا حَبْنَ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَبْجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هم مظلمون.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 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلتَ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ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 114. وقال من يحيي العظام وهي رميم 115. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 116. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تردعون